أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 إذا انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في البيعاد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 ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ يريكمهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا وإلى الله ترجع علموا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنادعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إِنَّ الله مع الصابرين وَلَا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ بِنَا النَّاسُ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَفَّأَ عَنْهُمَا قَبِيلاً وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ وَقَالَ إِنِّي بريء منكم إني أرى مَا لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غراء ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم واتباعهم وذوقوا عذاب الحريق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 ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة ننعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم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 الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تزقفنهم في الحرب فشرد من خلفهم لعلهم يذكرون. 119. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ ليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين 110. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون 109. ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء تَامِيلُ اللَّهِ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِالسَّلْمِ فَجَنَّحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَضْرَعُوكَ يَدك بنصره وبالمؤمنين وألف الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال انكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وَإِنْ تَكُنْ مِنكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا الْكَثِيرِينَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ أَلَمْ نَخَفْثَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ دَعْفًا فإن منكم مئة صابرة يغلبون مئتين وإن منكم ألف يغلبون ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي إني يكون له أسرى حتى في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا منا غننتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل من في أيديكم من لسرين يعلم الله في قلوبكم خيرا إيه يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم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 هاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آ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 إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وآجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا لهم مغفرة وعذاب كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك من الله بكل شيء عليم من الله رسوله إلى الذين عهدتم من المشركين فسيحوا في لرب أربعة أشهر وأعلموا أنكم غير معجز الله وأن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 اننكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب نليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يضاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فاذا سرق قال الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم وقعدوا لهم كل مرصد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ حَدٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِلْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا أَبْلَغَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام إِلَّا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين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 إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون فيه مؤمن إلا ولا ذمه وأولئك هم المعتدون فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أهمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بدؤوكم وهم باخراج الرسول وهم اول مره اتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسرتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَإِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنَامًا كَمَنَامًا يوم لا خير واجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الذين آمنوا في سبيل الله وسيءوا اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وجنات لهم فيها نعيم قيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء يستحب الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آل أنكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال نقترثموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْعَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَاللَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من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 ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى, حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت نصار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يوفكون اتخذوا أحبارهم ورهدانهم المسيح ابن مريم وما أمروا إلا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يريدون أن يطفئوا